بنته في الليل ولا فلسه ولا لته نهايه وي لو لته بتبك ابوها و انتش و انتش معى let me haiya wo no let me baba baba let me hide